مَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّهُ قال حين فانه كان للاوابين غفورا واتى ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين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 وَ قذ إهُ كانَ ببعبادِهِ خَبًا بصار وَلا تقتأَلاادُ خشةَ إماق نحن رق نرزقه نحون رزق وَإياكُك إِ قَلَهم كان خْ أن كبير وَلا تقَبزن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 كذاس إن إن كلَ مثولونَ قَوللا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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوَ فِي آبَانِهِمْ وَقْرَى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 رَبُّكُم أَعْلَمُ بِكُمْ إِنِّي إِذَا شَاءَ أو وَإِنِّي شَاءَ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۞ۙۙۙۙۙۙۙۙۙۙۙۙۙ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتهم ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مصبورا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 وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا